أَو لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين راؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقبر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما الله في السماوات والأرض لقوم يتقون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فسيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُونَ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 يا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَمَّهِ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فإن توليتم فما سألتكم من أدر إن أدري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندنين ثَُّ بعثن مِن بعده يُصُلًا إلىى قومٍَ فَجهُم بِالبَيناد فمَا كانَوا يُؤمنِنوا بِماَا كَظَّم بهه مِن قبل كَذَلِكَ نَقُربع عَ قُ بالِالموتَدين ثَُّ بثن مِن بعدهِم م سَهَونَ إ فِرعونَ وَمللَائد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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه إن الله لا يسلح عمل المفسنين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا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 وَلَقَدْ بَنَوْا وَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوْءًا صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 بسم الله الرحمن الرحيم انزل امر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذر وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أَجَلٍ مسمى ويؤتك الذي فضل وَإِن وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخطوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور